لا علشان الكبار ولا علشان الصغار من حشم نفسها حشمها وهانها من هانها القلوب اللي تحشى والعقول اللي يدار ما تميز فيه وفيه الناس من خوانها ولو تعرف الهذروية ويش لذة الاختصار كان عينت لو قد مواجدين شيخانها تكبر النفس الكبيرة بين غار وبين نار هارها كبار الهقاوي ونوش هان يرانها ونفوس المستريحة ما تحاتي ويش صارت لا تجازي من يعنيها ولا منعانها يبني ابن آدم ويدري كل ما يبني دمار ما يحب الله من الأعمال غير بحسانها لا جفت كدار فارقها وبدال الدار دار الصبر عنها ولا صبرك على حقرانها قارب طوال العمار وجنب طوال العمار كان في البستان وردة شوكها بوزانها والدفاعات القوية ما يفككها الحصار حتى لو طروادة هتوز العرب بحصانها واختلاف الراي نعمة انعدام الراي عار والجمال اللي يتحمل وحملة حشوانها والكرامة راس مال وكان راس المال طار لا يعز الله دار ما تعز لها الحفاوة والصداقة والمحبة في النهار والقلوب بيوت ليلا سكرت بيبانها الحفاوة والصداقة والمحبة في النهار والقلوب بيوت ليلا سكرت بيبانها والغرور اول دخول الرجل دايرة البوار راح يرفع من قدر نفسه ووطاشانها الغرور اول دخول الرجل دايرة البوار راح يرفع من قدر نفسه الطشانها والغضب سيف الجهالة كل ما سل الاستدار وبت يمنى لو حتبة وسلمت عدوانها والخطى يدمح الى من عقبة حسن اعتدار ما يساوى البوح بالزلة معاج احدانها والصغر مهوب سفاها والكبر مهوب وقار كم كبير سايق الروحح على نقصانها والهوى تفسيرها اصعب شيء وكباره كبار خلد التاريخ ناس انخلدت خلانها والتطور عند بعض الناس يعني لا تغارغ غض طرف وكف يدك ولا تمس عنانها وفك بنتك في الشوارع مثل تاكسي جار لا تدخل بقصتها ولا بفستانها كل شيء التطور عند بعض الناس يعني لا تغار غض طرف وكف يدك ولا تمس عنانها خلي بنتك في الشوارع مثل تاكسي بقصتها ولا بفستانها كل شيء نحسب انه مستحيل يصير صار يلا بستر الوجه المؤمنه بيمانها المجامل في الأمور العابرة ما لها مضار من صارح كل خلق الله يبي خسران بوح الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بنك كود 2270778 بوح عبد الله